يا يوم مللنا جهر يا يوم بكفي اسر يا يوم صاحف على القصر لما تنى من Muhyam Türkia, néhna jájik. من jájik. Min Ramsal Ördönia, néhna jájik. A la شرقية نحنا جايين على القصر الجمهوري والله جايين من دوما ومن داريا نحنا جايين من شبلنا اللزقية نحنا جايين من الغوط الشرقية نحنا جايين على القصر الجمهوري والله جايين فس نحنا جايين من إدلب والمعرة نحنا جايين من حمص وحلب الثورة نحنا جايين على القصر الجمهوري والله جايين من ترعوا تفس الحرّة نحنا جايين من إدلب والمعرة نحنا جا من سحلب الثورة نحن جايين على القصر الجمهوري والله